مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كله به مولا يا صل على حبيب بك خير الخلق محمد سيد الكونيني واثق عليهم والفريقيني من عرب ومن عجب مولايا صلي وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كله مولايا صلي وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كله مي أذيت في الله لم تهزم ولم تهيني أذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولايا صلي وسلم دائما أبدا عادا بك خير الخلق كله بمولايا صلي وأسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كله حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين الله الله إمام المرسلين سعيتم سعى في كما سعى البدن في داج من الملمين سغيت من حرم الألن إذا حرم كما سعى البدن في داج من الملمين وبت ترقى إلى أنلت منزلاتها بقوم سين لم تدرك و لم تريني ما لا سَلِّمْنَا لِـمَنْ وَلَّى عَلَى حَبِيبٍ بِجَزِيلِ الْخَطِّ كُلِّهِ لِيَأْتِي أَصْلٌ لِيُسَلِّمَنَا لِمَنْ وَلَّى عَلَى حَبِيبٍ بك خير فيك خير الغنط